السلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة والتسعون أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تذروا آذرة وذر أخرى الخامسة والتسعون تعير الرجل بما في غيره فقال عيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تحجرون السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الثامنة والتسعون الافتخار بالشناع كفعل أحل الرحلتين على أحل الحرف التاسعة والتسعون عذمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم المئة التحكم على الله كما في الآية الحادية بعد المئة إذ ذراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بأدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومن التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا انك انت السمع العليم اللهم ان نسألك العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها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 كما قلنا الشيخ رحمه الله يبين مسائل يتميز بها أهل الجاهلية كما قلنا منها ما هي قضايا كبرى توجب الخروج من الملة ومنها ما هي دون ذلك ومنها ما يدخل بعضها في بعض ومنها ما يكون كليا يدخل فيه غيره ومنها ما هو جزئي يدخل في غيره ومن هنا فإنكم لاحظتم في المسائل السابقة أن منها قضايا كبرى وقواعد عامة ومنها ما هو جزئيات فكأن الشيخ رحمه الله يحاول أن يحشد أكبر قدر ممكن وهذا الحشد مفيد جدا وذلك ليتميز أهل الجاهلية وتتبين صفات أهل الجاهلية منها ما ذكر هنا قال أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره على معنى أنهم يحاسبون الإنسان على غير عمله بينما القاعدة في ذلك أن لا تزر وزرة أخرى وأن كل نفس بما كسبت رحيله وكل إنسان مسؤول عن عمله وكل سينشر له كتابه وسوف يلقى كتابه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وتذهل كل مرضعة عما أربعة تضع كل ذات حمل حملها وكل مسؤول عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فهذه القاعدة كما أنه هذه ظاهرة في أخرى فهي كذلك أيضا في الدنيا فالإنسان مسؤول عن نفسه وإن كان هناك مسؤولية عن الإنسان نحو الآخرين مسؤولية نابعة من طبيعة التكليف الذي كلف به الإنسان من قبل الله عز وجل وما ذلك إلا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالإنسان مسؤول عن أعمال الآخرين بحسب ما كلف به هو بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم مرع منكم منكرا فليغيره بيده فإلا ما سطف باللسانه فإلا ما سطف بقلبه فهذا لون ليس معناه أن الإنسان مسؤول عن غيره أو أنه يحاسب على عمل غيره لا إنما هو محاسب على عمله من حيث إنه رأى باطلا فأقره لا لأن فلان عمل خطعا لإنما أنت رأيت الباطل فأطررته فأنت مسؤول عن موقفك أنت من فشو الباطل أو انتشاره او اتيان الناس لهذا الباطل فهذا غير قولي تعالى ولا تزر وزرة وزرة اخرى الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره ايضا هذا نابع من مسألة السابقة يعني كأن الإنسان يؤخذ بجريرة غيره وكأن ما في غيره من صفات غير حسنة يوصف بها من لم يتصل بها ولك لذلك مثال قول رسول الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال لرجل ابن السوداء قال له أعيرته بأمه فهو لا ذنب له فضلا عن أن أصل التعيير معلوم أنه مذموم وايضا حتى التنافس بالالقاب كذلك ايضا هذا لا يجوز لكن ايضا انك لم تعيره بصفة فيه هو وانما ايضا زيادة على ذلك فانت عيرته بصفة في غيره وهي التي في امه حينما قال له السوداء فقال له اعيرته وقال انك فيك جاهلية وقد شرنا الى هذا في باب تعريف الجاهليه ومراد الجاهليه وأن منها ما قد يكون أو أعمال أعمال الجاهليه منها ما قد يكون كفر مخرج من الملة ومنها ما قد يكون دون ذلك ومنها هذه إن كبرون في جاهليه لأن هذه من أخلاق الجاهليه ومن صفات الجاهليه وإن كانت لا توجب خروجا من الدين قال سادسة وتسعون الافتخار بولاة البيت فذمهم الله بقول المشتكبرين بإنسان قرام لا شك أن الله عز وجل قد يعطي بعض الناس منازل وجهات لكن هذه ليست وحدها هي محل الافتخار أو محل أو موازين العمل وإنما الإنسان مأخوذ بعمله أما الأمور الأخرى كأن يكون أن يكون إنسان منسوبا مثلا لمكة أو للبيت أو للحرم أو أن تكون عنده أعمال متعلقة بالحرم كولاية البيت أو السقاية أو الرفادة أو نحو ذلك هذه معلومة على أعمال طيبة وأعمال جليلة وهي من مكارم قريش لكنها لا تنفع إذا تخلى الإيمان لا تنفع إذا تخلى الإيمان ولهذا قال سبحانه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون يعني البيت وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك يرى في قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجعل في سبيل الله لا, لا يستوون عند الله هي لا شك أنها مفاخر ولاية البيت مفخرة والقيام بشؤون الحاج الرفادة رفادة ونحو ذلك وتعظيم البيت كذلك مفخرة لكن هذا لا ينفع إلى تخلى الإمان هذه المفاخرات ما لا نفع فيها ومن ذلك إذا قلوا به سامرا تهجرون مستكبرين يعني الخطاب للقريش أنتم مستكبرون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم به سامرا يعني سامرون بهذا البيت ومفتخرون به ومكتفون بالنسبة إليه وتهجرون ما جاءكم من الحق من محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن قال السمعة والتسعون الافتخار بكونهم ذريه الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خالت لها ما كسبت على معنى أن الأنساب لا تقدس أحدا إذا لم يكن في الإنسان عمل صالح فإنه لا ينفعه أن يتسب إلى الأخيار وأنت تلاحظ أن هذه الوسائل كلها متقاربة على معنى أنه ليس الإنسان فخر إلا بعمله وقوبي من الله عز وجل وأنه ليس مسؤولا إنا إلا عن عمله أما لمروخه المتعلق به في هذه لا تنفع إذا تخلى, إذا تخلى الإيمان وتخلف الإيمان فقال هنا الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فات الله بقولي تلك أمة تنقد خاتلا ما كسبت ولاكم ما كسرتم وذلك كما تعلمون في سياق الحج عن عليه السلام وإسماعيل وما وص به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون فهؤلاء لا شك أنهم مصول يفخر بها من حيث صلاحها والنبوة فيها ولكنها لا ينفع هذا الاستخار إذا كان لأعقاب وكانت ذريات التي من بعدهم ليست على طريقهم ويألقى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فأنتم مسؤولون عن ما كسبتم بل إن الله عز وجل ذكر في مقام آخر في ذرية نوح وإبراهيم أن أن منهم مهتد وكثير منهم فاسقون كما قال سبحانه في في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذرييتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون وهم ذريت نوح وإبراهيم نوح الأنبياء ويروحيم خير الرحمن فمن ذريتهم فاسق فإذن النسب لا يغني إذا تخلف الإيمان وتخلف الاستقامة على الحق والسير على نفس المنهج إذن كل إنسان مسؤول عن عمله الثامنة والتسعون الاكتخار بالصناع كفعل على رحلتين على الحق كذلك أيضا هذه من هذا الباب هذا الإنسان يفخر بأشياء أو بولايات يتولها أو بمنازل أو بقبيلة أو بيت, بيت, أو بيت شرف وفخر أو بنوع صنعة أن يتمايز صنعة عن صنعة كافتخار أهل ماكة برحلتين من الشتاء والصيف على الحرج يعني على الزراعات لا شك أن الله عز وجل قد امتن على قريش من فيهم رحلة الشتاء والصيف فكانت نعمة من الله عز وجل عليهم أن هيئ لهم السبل لهاتين رحلتين وجعل طريقهم آمنة وكان محل فخر وكانت العرب تعظم قريش أيضا لمكانتها من البيت وكانت تتحرك في الصيف إلى الشام آمنة وفي الشتاء إلى اليمن آمنة وكان يجب إليهم ثمرات كل شيء أو لم يروا الناجعا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله لكن هذا ما كان يجب أن يكون محل فصح إلا بمقدار استمساك الإنسان بالحق ودعوته إليه وصبره على ذا فيه قال التسعة عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لو لا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم هذا أيضا من أخلاق الجاهلية هو أنه يجعل الموازين و محل النظر في الرجال وميزان الرجال هو ما عندهم من دنيا وما عندهم من جه، ولم ينظروا إلى أصل المعدن وإلى طبيعة العمل وإلى الاستقامة على الحق والتخلق بالأخلاق السامية من صدق وأمانة وسائل الأخلاق والصبر الكريمه. إنما هذه نظرتهم نظرتهم مادية بحتة هي المتعلقه بالدنيا. ولهذا حينما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأمور التي يحاول أن يصد بها المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني لولا نزل على رجل صاحب جاه من القريتين يعني من ومن مكة وكان يقصدون بعض الأشخاص المرموقين فالله رد عليهم بقول أهم يقسمون رحمة ربه نحن قسمنا بينهم معيتهم فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل لسالتها فليست مطاهر الدنيا من مال أو جاء أو منزلة في قبيلة أو منزلة في عشيرة أو في قوم هي الموازين التي تجعل لهم حق الإصطفاء وإنما الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل لسالتها والله يصطفي من الملائكة برسل ومن الناس ولهذا أيضا أمثالهم قال أمثالهم من من الأمم الأخرى ما يدل على أن هذه قاعدة عامة للمشركين أنهم قلوا لو لا ألقي عليه في حق موسى عليه السلام لو لا عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين يعني نتبع هذا الرجل الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني أن موسى عليه السلام محاشاه عليه السلام. فمحتقره بذاته لأنهم لم يعرفوا له سابق جاه أو منزلة في الدنيا من كثرة مال ونحو ذلك. لولا لو ورق عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فهذه هي أخلاق الجاهلية. 3% التحكم على الله كما في الآية التحكم على الله كما في الآية يعني كما في الآية السابقة أنهم أرادوا أن يتحكم لولا جعلت فلانا هو الرسول وجعلت فلانا هو الرسول لأن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريستين عظيم يعني كانوا يقولون هل جعلت فلانا بدل أن, أن تجعل محمدا صلى الله عليه وسلم هذا التحكم من الله عز وجل وهذا معلوم أنه يدل على أنه ليس في في قلبي ايمان ان لو كان في قلبي ايمان لسلم ورضوا بما جاء من عند الله عز وجل وهذا كله من صفات أهل الجاهليه الحديث بعد المئة ازدراء الفقراء فادام بقوله ولا تطرد الذين يزنون ربهم بغاداته والعشي يعني أن من الجاهلية أنهم يحتقرون الفقراء والمساكين وأنهم لا يتطلعون إلا إلى أهل الدنيا وإلى أصحاب المناصب والجاهل سواء كان سلطانا أو كان غنى أو كان أي أنواع من أنواع الذي التي يتطلعوا إليه أهل الدنيا بينما كان يجب أن يكون الميزان هو العمل والإنجاز والاستقامة على الحق والتخلق بالأخلاق الفاضلة ولهذا في تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي انهم لا ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين كان الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في أول امره ضعفاء ومستضعفون من اهل مكه كخباب وعمار وصهيب وبلال وبل في مستضعفين كثير فقال استنادد قريش وكبراءهم كيف نتبعك وهؤلاء هم أتباعك من المستضعفين الذين لا مكان لهم عندنا فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من هزابهم من شيء ومن هزابك عليهم من شيء فتطردهم فتكهن الظالمين قال الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأعجابهم بقوله ما عليك من حسابهم بشيء وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن يهتم بها خاصة المشتغلون بالدعوة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا وهذه من مسائل الجحلية ففي قوله تعالى ما عليك من حساب من شيء في الهات السابقة يعني أنت ليس لك إلا الظاهر والإخلاص معلوم أنه عمل قلبي ومع الأسف أن هذا هو الذي أحيانا يكون سببا من أسباب الشقاق والخلاف بين المشتغين بالدعوة والضوائف الإسلامية والفئة الإسلامية أنهم يرمون بالنفاق أو يرمون بعدم الإخلاص هذا تكله إلى الله عز وجل وإنما ليس لك إلا ظاهر عمله فما دام أنه مجتهد في التزام بأحكام الإسلام وبأوامر الإسلام والبعد عن نواهيه فليس لك إلا هذا أما تتنعمه بأن تقول إنه ما أتى هذا إلا يريد كذا أو يريد جاهن أو يريد مالا أو ليتقرب إلى فلان أو إلى الغني الفلاني أو لصاحب السلطة الفلاني و... وله أغراض من اشتغاله بك هذا ليس إليك إنما عامله بما تراهم من ظاهر فمدام أنك ترى عليه آثار الصلاح وعلى اشتغال في فعليك أن تضع يدك في يده ما لم يتبين لك خلاف ذلك أما أنك تتهمه في قلبه وفي إخلاصه وفي أنه صاحب أغراض وأنه يريد الدنيا هذا ليس إليك ما عليك من حسابه بش وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتقول عنهم ضائمين وهذا باب خطير ودقيق جدا ولهذا يجب أن يتلبه إلى هذا أهل الدعوة وأهل العلم ولذا أكثر ما تكون المشاحنات والمنافسات والضغاء التي تكون في القلوب هو حينما يسمح الإنسان لنفسه ولقلبه أن يتهم فلانا في إخلاصه الإخلاص لي ليس إليك ولا مس ولست مسؤولا عنه ما دام أنه مشتيد في الدعوة ويعمل ومتنقل هنا وهناك ويبدل فلست مسؤولا عنه عما عن وراء ذلك لك الظاهر إلا يتبين لك خلاف ذلك ومع أن هذا هو الذي ينخر في الدعوة وينخر في أهلها فيجب أن يتبصر هذا عن الدعوة ولهذا قال أون الشيخ رحمه الله رميهم أتباع الرسل بعد من الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم بشيء هذه مسألة مهمة يا إخوان قال ثلاثة بعد المية الكفر بملائكة الرابع الكفر بالرسل الخامس الكفر بالكتب السابس الإراءة عما جاء عن الله السابع الكفر باليوم الآخر الثامنة التكديم لقائن هذه كما تلاحظون هي أركان الإيمان أجملها الشيخ هنا وكما قلنا لكم مشاكلة بالصغائر والكبار المسائل الصغيرة والكبيرة على معنى أنه يريد أن يحاول أن يجمع اكبر حشد ممكن مما يتميز به أهل الجاهلية عن أهل الحق وإذا استوعب المسلم هذا حينئذ يكون عنده ملكة وتبين ليعرف أعمال أهل الجاهلية وظفات أهل الجاهلية وأخلاق أهل الجاهلية وتطلعات أهل الجائلية عن أهل الحق ولهذا أتى بأنهم يكفرون بالملائكة ويكفرون بالرسل ويكفرون بالكتب ومعلوم أن هذا مخرج من الملة ولكن أيضا من, من, من أتى مثل من هذا فهو قد أتى في أعمال ولهذا لا نقف عند هذا طويلا لأننا تكلمنا عليه كثيرا قال التسيعة بعد المئة التكذيب بعض من في الرسل عن اليوم الآخر كما في قول أولئك الذين كذروا بآيات ربهم ونقائه ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا قلة ولا شبعة يعني أن هذه جزئيات جزئيات متعلقة بالإيمان باليوم الآخر فأشار إليها على معنا قد يكفرون باليوم الآخر كله كلية جملة تفصيلا ينكرون البعث وينكرون اليوم الآخر وقد ينكرون جزئيات فيه وقد ينكرون جزئيات فيه وياذا قالوا لك اللي يكفروا بآيات ربهم ولقائه فكفروا بهذا وبهذا وقال مالك يوم الدين يعني أنهم كفروا بأن يكون الله سبحانه وتعالى له الأمر في لأخرى مالك يوم الدين على ما أن الله سبحانه وتعالى له الملك وله الأمر في يوم الدين كما في الهدي لقire والأمر يومئذ لله يعني يوم الأخرة وقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هذا أيضا من جزيات التي تقع في اليوم الآخر أي الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة على معنى أنه في اليوم الآخر لا ينفعوا لا يغني ولد عن ولد ولا ودّه كل مرضع عم أربعة ولا ينفع على خلاف يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولا تنفع شفاعة الشافعين إلا لمن أذن الله ورضي قوله وعمله وكيف قالوا إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون أنا معنى أنه لا ينفع ذلك أيضا إلا من كان على الحق واستقام على الحق نعم إيش؟ العشرة بعد المئة الإيمان بالجبيث والتقوض الحادية عشرة بعد المئة تغذيل دين المشركين على دين المسلمين الثانية عشرة بعد المئة لبس الحق بالبابل الثالثة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به الرابعة عشر بعد المئة قائدة الضلال وهي القول على الله بلا علم الخامسة عشر بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا الحق كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج السادسة عشر بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعد السابعة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل الثامنة عشرة بعد المئة مخالفتهم فيما ليس لهم به علم التاسعة عشرة بعد المئة دعوهم أتباع السلف مع التسري دعوهم اتباع السلف مع التسريه بمقالفهم العشرون بعد المئة صدّهم عن سبيل الله من آمن به الحادية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكاثرين الثانية والعشرون بعد المئة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون وتمام الثلاثين والواحدة والثلاثون بعد المئة العيافة والترق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الضاغوت وكراحة التزويع بين العيدين والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه أيضا من المسائل كذلك أيضا فيها ما هو مخرج من الملة وفيها ما هو دون ذلك فكان الشيخ رحمه الله يحاول أن يستقصي قدر الإمكان فقال العشر بعد الإمام الإيمان بالجدد والطاغوت يعني أن من أمن بالجدد والطاغوت فهذا قد سلك مسالك أهد الجاهلية وسبق تفصيل هذا في أكثر من مناسبة بينما معلوم أن حقيقة الإيمان يقتضي, يقتضي أمرين يقتضي الإيمان بالله والكفر بالضغوت فالجاهلية على خلاف ذلك Bev يكفرون بالله ويؤمنون بالجب Monte بينما حقيقة لا إله إلي الله وحقيقة التوحيد هو لابد من الأمرين الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله الإيمان بالله والكفر بالضغوت فمن يكفر بالضغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لقد بعثنا لكل من ماتر رسولا ان يعبد الله ويجتنب الطاغوت فاهل الجاهليه على العكس يؤمنون بالجب والطاغوت ولا بالله وقد يشركون يش يؤمنون بالله ويؤمنون بالجب والطاغوت الحادية عشر بعد المئه تفضيل دين المشركين على دين المسلمين وهذا أيضا من اخطر القضايا ما هو انه يفضل أو أن ان ان ان يرى أن الحق في غير ما جاء عن الله، وما جاءت به رسل الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد أن أن الحق قد يكون عند الكفار أو ولهذا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألم ترَ الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون؟